black huh? از او multimซ شام Yes, <laughs> sir. و آن خدا تو، و آن خدا تو، و تبين هذه المكنسه وأنا اختارتك. وانا وأنا يا انا خطوت ما تو تو که پس ما cha semer les ta me me ma tout que femrou ko telikti in اتازو اقفی هلی تجزه توی نسیم بینات my eye to me أبنم يبكي لا جناحك أبنم يبكي لا جناحك أبنم يبكي لا جناحك ربني Rad ara don't do no. بدي بدي اصر واسرت بدي امريتين تبع حجج كبيره ولنفرت طيرا ان